فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرُدَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ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 وَأَنَكَ لَا تُضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسَوَسَ إلَيْكِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوَأَتُهُ مَا وَطَفِقَ يَخْصِفَنِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ